المسين االمسين فانها كالمنتظر من امه في ضخامتها وكثره شعوبها وترامي اطرافها قد اختبرت جميع انواع العباده من ادناها الى ارقاها ولكنها على كثره العبادات التي دنت بها لا تحسب من امم الرسالات الدينيه لمصر وبابل والهند وفارس وبلاد العرب لانها لم تخرج للعالم قيما دينيه تتلقاها منها وهي باصطلاح التجاره وحسب من الامم المستنفده في مسائل الديانات لانها اخذت من الخارج قديما وحديثا عقائد البوذيه والمجوسيه والاسلام والمسيحيه ولم تعطي امه عقيدتها بعث اثناء الياباني الذي اخذت عنها نحله كونفوشيوس واهل الصين لا يخوضون كثيرا في مباحث ما وراء الطبيعه ويوشك ان يكون التدين بينهم ضربا من اصول المعامله وادب البيت والحضاره فاشيع العبادات بينهم عباده الاسلاف والابطال وارواح اسلافهم مقدمه بالرعايه على جمله الارواح التي يعبدونها ويمثلون بها عناصر الطبيعه او مطالب المعيشه ولا يقدر الصيني قربانا هو اغلى في قيمته واحب الى نفسه من قربانه الى روح سلفه المعبود وهو يحتوي الاغذيه والاشربه والاكسيه والطيوب ومنهم من يحرق ورقه نقدي هبه للروح التي يعتقد انها تحتاج الى كل شيء كانت تحتاج اليه وهي في عالم الاجساد والخير والشر عندهم هو ما يرضي الاسلاف او يسخطهم من اعمال ابنائهم فما ارضى السلف فهو خير وما اسخطهم فهو شر وقد يختارون فردا من افراد الاسره ينوب عن جده المعبود فيطعمونه ويكسونه ويزدلفون اليه ويحسبون ان روح الجد هي التي تتقبل هذه القرابين في شخص ذلك الحفيد وتتمشى عباده العناصر الطبيعيه جنبا الى جنب مع عباده الاسلاف والابطال فالسماء والشمس والقمر والكواكب والسحب والرياح الهه معبوده اكبرها اله السماء شانغ بي ويليه اله الشمس وبقيه الاجرام السماويه العناصر الارضيه وهم يتقربون الى شانغ تي بالذبائح ويبلغونه صلواتهم باشعال النار على قمم الجبال فيعلم الاله مما اودعه الكاهن دواخينها فحوى الرساله التي يرفعها اليه عباده ولا يحسنون الترجمه عنها كما يحسنها الكهانه والاله السماي هو الاله الذي يصرف الاكوان ويدبر الامور ويرسم لكل انسان مجرى حياته الذي لا محيد عنه وانما يداول تركيب الوجود من عنصرين هما يين عنصر السكون ويانج عنصر الحركه وقد يفسر عنصر السكون بالراحه والنعيم وعنصر الحركه بالشقاء والعذاب فهما بهذه المثابه يقابلان عنصري الخير والشر والالهي النور والظلام الاديان الثنائيه وقد امتزجت عباده الاسلاف بعباده العناصر الطبيعيه في القرن العاشر حين تسمى عاهل الصين باسم ابن السماء ويقال انه استعار الفكره من كاهن ياباني اراد ان يزدرف اليه فعلمه مراسم تاليه الميكاد في بلاده فنقلها العاهل الى بلاط الصين واراد الفيلسوف شوسي في القرن الثاني عشر أن ينشئ بوذية صينية توافق مذهب بوذا في أمور وتخالفه في أمور فدعا إلى دين لا إله فيه ولا خلود للروح ووضع لي موضع كارما الهندية أو القانون أو القضاء والقدر وسمى دولاب الزمن كايشي لأنه هو المحرك لجميع الكائنات وجعل القانون والدولاب والمادة أو موشي طوام العالم ظاهره وخافيه فالمادة تحد من القانون والقانون خالد لا وعي له ولا يسمع ولا يجيب وإنما ينشأ الوعي أو الإدراك في الإنسان من قدح القانون للمادة كما ينقضح الحجر من الزناد فيخرج الشرر ثم ينطفئ فيموت وتزول الأرواح ويقوم كما تزول الاجساد متى نضجت كما تنضج الثمره في أجلها المعلوم وقد يبطئ النضج فيطول بقاء الروح فهي اذا طيف او شبح كانها الثمره في حاله العفن والاهمال وليس لاهل الصين رسل وانبياء بل لهم معلمون ومربون اسمكم فوشيوس اشهر هؤلاء المعلمين كونغ فو واضيفت اليه تي اي المعلم وكذلك لاو الذي ولد قبله ولم يشتهر في خارج الصين مثل اشتهاره يعرف بلاو تي اي المعلم لاو وكلاهما يبشر بالحلم والصبر والبر بالوالدين والعطف على الاقربين والغرباء والفرق بينهما هو فرق في الخلق والمزاج وليس بفرق في العقيده والايمان ألا يقول من كان طيبا معي فانا طيب معه ومن أساء إلي فانا طيب معه كذلك فالمجزى السيئة بالحسنة ولنعمل الطيبة على كل حال أما كونفوشيوس فهو يوصي بأن نقابل السيئة بالعدل وأن نقابل الإحسان بالإحسان ولما بات كون فوشيوس عام 478 قبل الميلاد اقاموا له الهياكل وعبدوه على سنتهم في عباده ارواح الاسلاف الصالحين واوشكوا ان يتخذوا عبادته عباده رسميه اي حكوميه على عهد اسره هان في القرن الثاني قبل الميلاد واوجبوا تقديم القرابين والضحايا لذكراه في المدارس ومعاهد التعليم وكانت هياكله في الواقع بمثابه مدارس يؤمنها الناس لسماع الدروس كما يؤمنونها لأداء الصلاه ولم تزل عبادته قائمه الى العصور المتاخره بل الى القرن ال20 فخصوه في سنه 1906 بمراسم قربانيه كراسم الاله الاكبر شانغ تي اله السماء لانه في عرفهم بيد السماء ومن لم يؤمن اليوم بربوبيته من الصينيين المتعلمين فله في نفسه توقير يقرب من التاليه وقد جعلوا يوم ميلاده وهو ال27 من شهر اغسطس عيداً قومياً يحجون فيه الى مسقط راسه ويلوب عن الدولة موظف كبير في محفل الصلاة امام محرابه وشعائر الدين بين اهل الصين هي شعائر الطريق او شعائر السلوك وفرائض التهذيب والتفقيف ومحورها الحلم والسلم والتحذير من العنف والغضب والإفراط والإصراف وليس في تبين الصين مغالاة ولا حماسة ولا سورة من سورات الغيرة القوية والتعصب العنيف بل ليس شيء من ذلك في معرض من معارض الروح القومي التي تعبر عنها الثقافة أو الفن أو الحكمة المعارضة أو قواعد الأخلاق لأن الدعة سمة عامة لمزاج القوم وروح الأمة وهم متفائلون قل ما يحنقون على الحياة ولا على الأحياء وغالب الرأي بين حكمائهم أن الإنسان طيب بالفطرة وأن الحياة ترضي من لا يشرف في تقاضيها ويلحف في الطلب عليها ولا تأتي الحماسة الدينية إلا حين يمتحن الانسان بشده البالغه والحيره الفائره فيندفع الى غايه الاصرار وينقلب من ضميره الى اعمق الاغوار ولا شك ان الشعور النفسي بالقدره الالهيه يتوقف على هذه الحالات التي تتناهى اليها قدره الانسان فلا جرم يتوسط اهل الصين في عقائدهم فلا يخلو ايمانهم بالاله من ذلك العمق الذي يغوص اليه الانسان كلما جاشت نفسه بقوه الشعور ويظهر ان بيئه الصين لم تواجه ابنائها بالعقد النفسيه ولكنها واجهتهم بتقلبات العناصر الطبيعيه التي تعودت الشعوب قديما ان تروضها بالسحر والكهانه فجاء نصيب الايمان بالسحر على نصيب الايمان بالدين وذاع عن اهل الصين ومن ثم انهم اقدر امه على تسخير الطبيعه بالطلاسيم والارصاد وموقف الياباني من الرساله الدينيه كموقف الصيني على الاجمال فقد تشابهت عقائدهم في اصولها وعبده الارواح والاسلاف والعناصر الطبيعيه مستعار البوذيه والاسلام والمسيحيه على تفاوت في عدد الاتباع من كل دين ومزجوا ديانه الشمس بديانه الاسلاف فلا مخالفه بينهم في هذا الا بافراط اهل الياباني في تاليه صاحب العرش واعتدال اهل الصيني في تقديسه كاعتدالهم في جميع الشؤون واذا كان لاهل الياباني سمه خصوصيه في العبادات فيا انه مختاروا ربه انثى لعباده السلف الاعلى حين وحدوا الاسلاف في اكبرها واعلاها وتلك الربه هي ام ترانسو ابو كامي التي لا تزال معبوده الى اليوم ويؤخذ من الاساطير اليابانيه انها كانت ربه الغزات الذين اغاروا فيما قبل التاريخ على جزيره كيوشو واخضعوا اهلها وفردوهم منهزمين الى الجبال وكان أهل كيوش الأولون يعبدون إله الريح والمطر سوسانوو فهبط هذا الإله بهزيمتهم إلى المرتبة التالية لمرتبة الربة السلفية ثم انعقد الوئام بين الفريقين بعد تناسي الإحن والتراث وامتزاج القبائل الغازية والمغزوة فأصبح الآلهان أخوين وأصبحت أميتراسو هي كبر الأخوين ولا يعتقد اليابانيون ان هذه الربة خلقت الكون او خلقت الانسان لانهم يعتقدون ان عهدها قد سبقتها عهود مديده تنازع فيها الامر عشرات الالوف من الارباب وهذه الارباب عندهم هي بمثابه الارواح والملائكه والجن والشياطين من عناصر الخير والشر عند الامم الكتابيه ويسمون الواحده منهم كامي وهي كلمة تطلق على كل رائع خارق للعادة بالغ في القوة أو الجمال ثم استسلمت هذه الأرباب بعد كفاح طويل وصار الأمر إلى الربة الكبرى في رضوان من خالق السماوات والأرضين أما الخلق فهو منسوب عندهم إلى إله السماء أزنات جي نوميكوتو وزوجته وأخته آلهة الأرض أزنامي رب الكوتو ولد جزر الياباني وألقحها ببذور الآلهة وجاء أبناء اليابان الآدميون من سلالة هذه الآلهة وكلهم في النسب الأعلى وليس الميكادو وحده لا هيون وفي إحدى الروايات الأسطورية أن ربة الأرض احترقت وهي تضع إله النار فجرد رب السماء سيفه وضرب به إله النار فبعث من وميض سيفه ومن ضرباته رهط من أرباب الزوابع والبروق والرعود ولم ترجع الأرض إلى خصبها إلا بعد شفاء ربتها وخروجها من هوية الظلام لتلد الماء والطمية وعلاصر الزرع والحياة وينسبون الخلق في رواية أخرى إلى آز ناجي وحده وهو يبحث عن رفيقة صباه فمن عينه اليسرى خلقت الشمس ومن عينه اليمنى خلق القمر ومن عطسته خلق سوسا نو مو رب الرياح والأمطار ولكنه أعجب من بين أبنائه بالشمس دون شقيقيها فخلع عليها عقدا يتلألأ بالجواهر وبوأها أرفع عرش في السماء فالديانة اليابانية الأصلية ديانة شمسية سلفية جمعت معلة التوحيد اولا في اله السماء حيث تصوروه ابا للخليقه بمفرده او بمشاركه زوجه ثم جمعتهما في الربه الواحده على اعتبارها ربه مختاره بين ارباب